أختنا رضا بتقول أنا نويت أرتدي النقاب فلي استفسار هل يجب أن تكون ملابسي سوداء أم ممكن أبدأ بألوان أخرى كالأبيض والرمادي والبيج كبداية فقط حتى يعني أثبت والله هو يجوز يعني ممكن هو طبعا الأفضل اللباس الأسود ولكن لا بأس إطلاقاً أن يعني ترتدي النقاب يعني بالابيض او الرمادي ان كنت تقصدي يعني النقاب اللي هو على الوجه فالافضل الاسود انما لو انت تقصدي يعني اللباس بصفة عامة اللي بترتديه المرأة انما يعني لا بأس ان يكون ابيض رمادي بيج بس ما يكونش لباس شهرة يعني ما ما تبقيش مثلا تميزتي بلون معين بحيث ان الراجل ينظر اليك من بعيد يبقى عارف دي فلانة اللي جاية لان هو عارفها متلبسها الا اللون البيج على طول انما اللون الاسود ما بي حدش بيعرف صحبته لاني غالبية النساء بيلبسنا الاسود فيبقى واحدة لابسه سودا انا مش عارفها مين دي يعني ذلك ادنى اي عرفنا فلا يؤذين ها زي ما قالوا القرآن ان اللي بتتميز بلبس معين وبتتصف بيه خلاص الكل بيعرفه او ما تيجي مبعيد دي فلانة ليه بفلانة اصلا مفيش حد بلبس لابة دي غير فلانة محدش بلبس الرمادي او البيج ده غير فلانة انما لو تقصدي بقى اللباس اللي, اللي, اللي على ال يعني النقاب اللي, اللي, اللي, اللي, اللي على الوجه لا ده الافضل ان هو يبقى ابيض الافضل ان هو يبقى اسود, أسود بيبقى اسود إنما أنا أقصد بقى اللي اللباس اللي هي بتلبسه المرأة يعني الفضفاض، إنه هو الأفضل برضه إنه يكون أسود ولكن لا بأس إنه يكون قابض بس ما تلتزميش بزي معين بحيث إنه إن يصبح ثوب شهرة لألا يصبح ثوب شهرة فلا بأس لو أنت تقصدي بيه اللباس العام يعني لا بأس إنه يكون من الألوان دي إنما اللي بيوضع على الوجه الغطاء اللي بتغطي به الوجه ده لازم يكون غطاء أسود أختنا إيمان بتقول السلام عليكم والعله يعني هو سؤال قديم بس يعني نشوفه إن شاء الله لا هو مش قديم ده سؤال جديد بتقول هل رجل قلبه معلق بالمساجد ده في الحديث لهم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هل رجل معلق قلبه بالمساجد ممكن تنطبق على الأخوات أيضا لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام المرأة قد يكون قلبها متعلق بالمساجد بتحب تروح تسمع الدروس بتحب تروح تحفظ قرآن في المسجد فهذا لا بأس هي بتحب المسجد وتحب تروح فيه دايما تتلقى فيه العلم وتذكر الله عز وجل فيه تصلي فيه فهي أيضا شقيقة الرجل في هذا الحكم إن شاء الله عز وجل والله أعلم اختنا أمة الرحمن ريم بتقول السلام عليكم وحمد الله وعليكم السلام وحمد الله وبركاته سؤالي عن الإخلاص فأنا كلما أفعل شيء أو أقول شيء أكون في الأصل أريد وجه الله ولكن تأتي أفكار تفسد علي نيتي وكأنها أفكاري أنا ولكني أغضب من نفسي عندما تأتيني وأستغفر وأحس أن كل عملي أحبط من أجل هذه الأفكار هذا الأمر يقلقني كثيرا ولم أجد له حلا كل مرة أصحح نياتي فأجد هذه الأفكار تأتي وتنقص على شعوري بالعبادة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يعني ده اسمه جهاد أنت تجاهدين الشيطان لأنه بيحاول يغير عليك نيتك فالنبي عليه السلام يعني الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم صبولنا فأنت بتجاهدي فربنا إن شاء الله هيهديك للصواب الانسان دايما وهو بينوي بيزدق في النية ويبقى ماشي في نيته كويس بعد كذا بيجيله خاطرة بتحاول بقى زي ما كنا خاطرة خاصة الزكاة خاطرة يعني منبسطة من من, من النفس الأمارة بالسوء او هي من وسوسة الشيطان تحاول نية توحيد به عن أو توحيد به عن الصلاة المستقيم او عن النية الصحيحة اللي قطعها مع نفسه او بدأ بها العمل تحاول تنحرف انحارف به فعالين هو دايما يصحح نيته تصحيحك للنيتك دي دا مجاهدة انت مأجورة عليها ان شاء الله وان شاء الله عز وجل هذا اللي يحبط عملك ولكن الانسان عليه انه هو كل ما يجد نفسه الشيطان سينحرف به بنياته عن الجدة يحاول بقدر إمكانه هو يصحح النية ويدخل في السكة تاني في الطريق تاني وإن شاء الله عز وجل ربنا يؤجرك ونسأل الله عز وجل أن أرزقني وإياكم يعني صدق النية اللهم أمين أخونا رمضان بشير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول هل يجوز تلاوة القرآن في الصلاة المفروضة والنفلة أرجو إرسالي الرد على بريد هنقولها وإن شاء الله أني نشوف البريد اللكتروني بتاعك إن كنت أنت بعت السؤال على البريد اللكتروني إن شاء الله أنا هدخل على البريد واشوفه لإني من رمضان والله أنا منقاطع عن النت فإن شاء الله عز وجل هبعت لك الإجابة عليه وعلى كل حال حتى إخواننا لو حبوا يسمعوا الإجابة إن يجوز إنك ترتل القرآن تتلو وإنت في الصلاة المفروضة إذا كانت نفلة يعني بتبقى سرية معروفة ولكن إذا كانت يعني أنت بتصلي صلاة مثلا في الليل فأنت تتلو القرآن وتسمع نفسك إنما لو تقصد أنت تتلو القرآن من المصحف في المفروضة لا إنك تمسك المصحف في إيدك وتقرأ منه لا ما ما عتقدش إنه دوى السؤال بتاعك وإنك كنت بينت إنما لو أنت عايز تمسك المصحف وإنت بتصلي في النفلة إنما في المفروضة لا إنما لو تقصد التلاوة بطريقة الترتيل فلا بأسه انت بتصلي الصلاة المفروضة لوحدك بتسمع نفسك وترطي للقرآن من باب ورطي للقرآن أطرتي له تمام وكما قال الله عز وجل وأن أتلوه القرآن تمام يبقى يجوز لك في الصلاة المفروضة ان انت ترطي للقرآن الصلاة السرية هتبقى في السر بتبقى بتقراها بالتجويد وبتعطيها الأحكام لا بس في سرك ولازم شفايفك تلعبها واحد بقى ما يبقاش موقف شفيفه وكده اقول لي ما انا, أنا بقول في سري لا ما ينفعتش لازم تلاعب شفايفك تحرك شفايفك وانت بتقرأ القرآن تمام؟ ولو كنت في الصلاة الليل تسمع نفسك او نفلة برضو يعني اذا كانت نفلة ليلية تسمع نفسك اذا كانت نفلة في النهار بتقرأها في السر والله وعلا اخونا موحيدي الانصاري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك الذي أحببتنا فيه ويقول أنا من موريتانيا ولكن في دولة أخرى لا لا يتوفر فيها يعني البنوك ونحن هنا جالية كبيرة وعندما يريد أحدهم أن يبعث إلى أهل نقود يأتينا بها ونحن نأخذها منه دولارا ونعطيه ثمنا موحدا عندنا وبعدها يأخذ هو رسالته من الوطن عند أحد هناك ما يعني هو بيبعت لأهله فلوس بيبعت لهم مثلا فلوس مروتانية وبيجي ياخدها من عندكم فلوس آآ آآ مش يعني فلوس مثلا بالدولار يا ريت توضح لنا الأمر دوت اخونا محي وضحوا لنا في رساله اخرى معلش هنشق عليك شويه وحتى ان احنا نقدر نفتيك صحيح ولو ما كانش عندي علم بالإجابة إن شاء الله أسألك أهل الذكر وتكون الإجابة موجودة عندك إن شاء الله بس أوضح لي السؤال لإني أنا مش فهم السؤال كويس فنلتمس العذر منك أخونا محي وإني أيضا أحبك في الله الذي أحببتنا من أجله جزاكم الله خيرا على يعني حسن حضوركم وإصغائكم وإن شاء الله عز وجل درسنا كل يوم سبت الساعة عشرة تبدأوا معنا عشرة احنا ممكن بنتأخر شوية بس عبالما الموجة يعني بنوضع عليها وبناخد الوقت بتاعنا فيها فاعذرونا وانتم مؤجرون ان شاء الله ونسأل الله عز وجل ان يشكر لكم حضوركم وحسن صغائكم أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته